فَقَالَ الْمَلَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِي الرَّأِيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نظنكم